فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع نخلي ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤفرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 114. خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 115. قال فما خطبك يا سامري 116. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت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 Allah katakan, "Kekalikah Aatik ke ayat-Nya, fana sihitha, wakalikah al-Yumatun sa, wakalikah najzi man asraf walam yu'min b ayat Rabbih, wal-'adzabul akhirat ashadu